بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن لَنْفَلْ قُل لَنْفَلُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَصْلِحُ ذَات بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُمْمِنِينَ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 ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملا وما جعله الله إلا بشري ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم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 وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا لَا فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ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 إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا واذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاويكم فَأَيَّكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا عَلَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ عِيدِنَا عَذَابًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ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 إن أولياؤه إلا الْمُتَّقُونَ ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْقُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمٍ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة لوليد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله Wielu z nich nie ma w tym samym czasie. مَا غَلِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامِى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامِى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ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 إذنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد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 ولوراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم دطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى أَتِ الْفِئَةَ لِنَكْصَعَ لَعَقْبَهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمُ فأرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم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 ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن غير نعمه نعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كذا بان فرعون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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل تُرْهِبُونَ بِهِ bi, Allahi, jadł, kumu, مِنْ kumu, jadł, kumu, jadł, kumu, jadł, kumu, jadł, kumu, jadł, jadł, jadł, لَا Wajan, جنحوا للسلم salmi, لَهَا وتوكل wa الله la هو السميع العليم hu, hu, sami, aw la li. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّف بين قلوبهم لَوْنَفَقْتَ فِي لَرْدِ جَمِيعَ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ الله ألف بينهم Innehu عزيزun حكيم Ya أيها النبي U hasbukallah Woman ittabak minal mūminin ويحرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِنْ تَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتٌ يَغْلِبُوا أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ أَلَا نَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَأَعْلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفَ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 والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 يا Przewodniczący, النبي Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَالُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم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 وَإِنَّ إِسْتَصْرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ أُولِياءُ بَعْضٍ إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا, والذين آووا ونصروا فأولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ونزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الْأَرْحَامِ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إِنَّ الله بكل شيء عليم